مره اخرى واؤكد لكم ستجدون السعاده والهناء والراحه خاصه في هذه الفتن وفي هذا البلاء والله مع كلام الله جل وعلا ستجدون الامان ستجدون الثبات الالتزام بالمنهج في رجوعكم الى القران فثروا الى الله وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبلى فتفرق بكم عن سبيله فثبتوا ايها الاحبه وابقروا واطمئنوا فوعد الله لا يخلف فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخف بك الذين لا يقون قد يطغى الباطل قد ترون انتفاض الباطل قد ترون مشاريع الباطل اطمئن فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فهم كتب في الارض استخرج شيخنا الشيخ من الهمي رحمه الله من قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فاذا هو ذهب تخرج منها فوائد عظيمه جدا عجيبه جدا الوقت ليس وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا لاحظوا عبر بالجمله الاسميه ان الباطل كان زهوقا والجمله الاسميه تدل على الاستقرار والثبات والدوام يقول العقاد الباطل كالجدار المائل يحتاج بس اي حركه حتى يسقط لكن اذا كان في اناس واقفين يمنعونه من السقوط فهنا المشكله ممن ينتظر منهم أن نسقطوه ما علينا منهم علينا من أنفسنا لا تيأس فأما الزبد هذا الزبد يذهب أرى بعض الإخوان بعض الشباب وإلى اليوم يراتلونني وبالأمث قبل قد توترت عصابهم لا لا لا, لا اطمئن قم بما أوجب الله عليك وكما قلت وكما قال شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن راك قبل أيام وحفظه الله تعاملنا مع الواقع أننا نتعامل مع قدر الله الكوني هذا قدر كوني الذي يجري بالقدر الشرعي فاذا تعاملنا بالقدر الشرعي بالصبر والحكمه وبعد النظر وعدم الاستعجال فابشروا بالخير ابشروا والله وتفاءلوا حذاري حذاري ان يدخل الى هذا القلب اي تشاؤم او ياس او قنوط فوش اظن بالله يوم وحصل ما في الصدور ستراه يوم القيامه انك اسأت الظن بربك لا والله والله اننا نبدا بتفاؤلا يوما بعد يوم امه الان في هذا الخير وفي هذا العطاء وفي هذا الرهبه من الاعداء تجاه الامه مع ضعفها وظروفها امه الخير امه القوه لماذا لا نتفاءل واقول مرارا الادله التي يستخدمها المتشائمون واليائسون والقانطون دليلا على تشاؤمهم هي من اقوى الادله على التفاؤل وعلى الانتصار القادم باذن الله ابشر خير والله خير قادم فهل يكون لنا فضل أن نساهم في هذا الخير إن لم يستطع أحدنا أن يفعل ذلك فحذاري أن نكون سببا لعرقلة هذا الخير لما أوثى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله تعالى عنه وبدأ يسأل عن الإيمان والإسلام وعن الرقاب وعن الجهاد إلى أن قالوا أن تصنع لأخرق أو تعين صانعا أو تصنع لأخرق قال إذا عجلت يا رسول الله لا جاهد يسأل أسئلها بذر رضي الله ولا عامل باستناعه ولا بالعمل قال ان تكف شرك عن الناس صدقه منك على نفسك ليس على الناس عليك انت فكثير من الناس نتمنى ان يكفوا شرهم عن الامه هذه صدقه على انفسهم ومع ذلك ما علينا اطمئن ابشروا